صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام الكلام هنا في جامعة العلا نسأل الله للفعلاء أن ينفع بها ونسأل الله للفعلاء, ونسأل الله للفعلاء أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حينا أبدا وأن يجعل ذلك إخلاصة الوجه لله الكريم تخريجاً لطلبة الجمعة أنا هدفي في الجمعة دائماً أنا كنت أعتقد اعتقاداً سأقوله صريحا دون تورية الجامعات وأغلب الجامعات لا تهتم بتخريج طلبة العلم قد تهتم بتخريج مثقف يكون قد وقف على بعض عيون مسائل الفقه والحديث والعلوم القرآن حتى يتبين الطريق وحتى أن يسير سيراً راقياً الطلب إن كان ان كان من يجد في الطلب يريد الوصول في هذا الباب لكن الجامعة الجامعة بنفسها لا يعني لا تخرج طلبتها أي جامعة كانت كان في ذلك الباب لكن أنا كما قلت كان هدفي وكان أيضا الكلام مع فضيلة الشيخ الدكتور الكريم الفاضي خالد فوزي كنت واضح له الصورة التي أريدها واحد نتصور بدران أنا من زمن بعيد مع دكتور بدران واتكلم معه في هذا الباب إنه لابد من إن الجمع إذا إذا أنشئت يبقى تنشئة الجمع من أجل التأصيل لتخريج طلب علم على الأقل يكون تكون طلب علم هنا عندهم بعض الرسوخ في مواد العلم إذا انطلقوا إلى الناس يكون يعني والله جعل جعلهم سادة وقادا للناس أن الله جعل جعل صمام الأمان العلماء طوق النجات لهذه الأم هم العلماء فلا بد من الاطقاء هذا الذي يعني يهفو لي قلبي وهو تخرיש طالب العلم الحمد لله نفتح لنا المجال في التدريس سترون الفوارق في هذا الباب على التأسيس والتأصيل العلمي من أجل تخرיש طالب علمي يكون على الأقل عنده الملكة الفقية القوية التي يستطيع بها أن يتقدم الناس وأن تكون النوازل بالنسبة له كالماء البارد وعنده معين هو ينهل منه لأنه العالم يعرف بالنوازل والمقلد ليس بعالم يعني مهما حفظ الفروع لو أخذ نهاية المطلب أو أخذ المجموع أخذ كل الفروع روضة الطالبين مثلا يحفظ كل هذا هذا هذه الفروع وقفت معه في مسألة وقلت له من أين ما أخذ المسألة ما يعرف شيئا من ذلك ابن رجد يبين البون الشاسع والفق الواسع بين, بين العالم الراسخ المؤثر والمفرع وبين المقلد قال بايع الخفاف لا يمكن أن أكون مثل صانع الخفاف، بائع الخفاف ما عنده من الفرق يعطيك إياه ويسكت ولا يستطيع أنفع شيء. أما صانع الخفاف يجلس كلما أتت الصنعة يصنع، عنده العلم، عنده التأسيس، عنده التأصيل، يفرع هو على على التأصيل وهذا لا يتأتى إلا بإتقان العلم، لا يتأتى إلا بإتقان العلم. وكل إياه الكلام على فقه المعاملات، فقه المعاملات أمر جلل ليس بالهين. كنت دائما أشير إلى من يريد أن يكون طالبا للعلم. قلت هناك مواطن ثلاثة تعرف فيها الفقيه يعني تعرف قوة الفقيه هناك مواطن ثلاثة لتعرف قوة الفقيه في الطلق وفي الحي وأيضا السؤال ما, ما أريد ما أريد أصوات ما أريد أصوات هنا الصوت, الصوت مرتفع كيف لو أصوات أكثر قوي. أكثر هذه أصوات، هذه من هنا أشياء يا دكتور ما هذا؟ ما في القصة القصيرة التي من من المعاملات فقه المعاملات والمهم جدا الآن وأيضا فقه الطلاق وفقه الحيض فقه الحيض حير العلماء حيره حيرة لا أعلم بها إلا الله جل وعلا ولذلك كما قلت الدارمي كان صنف كتابا اسمه المتحيرة في الحي ثلاثمائة ثلاثمائة صفحة. أناس فنحن الآن في الكلام على فقه المعاملات وفقه عظيم جدا وهذا الباب باب يعني لا ينبري له إلا من أتقن ومارس لا ينبري له إلا من أتقن ومارس لا سيما رد باقل في دروس لا سيما وأنه ما من أحد من علمائنا ومن ولات أمورنا إلا وكان يحذر من عدم التعلم في فقه المعاملات إذا كانت تجراً يعني، إذا كانت تجراً وإذا نزل الأسواق كانوا يضربون بالبرة. عبد الله أنت. من ال من الهمة بمكاننا من ولي الأم من ولي الأمر أو العالم من العلماء. إلا ويحص الأمة بمن ينشغل بمسألة التجارة أن يتعلم فقه المعاملات لا سيأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر وأيضا فإن عمر المخطاب كان يعني يدخل بالضر على الناس ويقول تعلمتم فقه البيوع يقولون لا يقول ستقعون في الربع لا محالة وكان يضرب عليها كان يضرب, كان يضرب. قال ولأن أهل السوق اجتمعوا ألا يبيعوا إلا يعني بما يريدون أو بما تراضوا عليه مما فيه الرضا لهم الناس أفسدوا السوق وكان إخراجهم من السوق من فعل ولي الأمر أيضا تترى حتى ما في إجبار حتى الإجبار في فقر المعاملات غير وارد سأبين ذلك حرية التجارة الانتعاش الاقتصاد سأبين فضيلة المعاملات عشان لما ندخل فيها تعرفون كيف تتعلمون المسألة المهمة جدا هذه مسألة عيشها وأحب فيها التطبيق العملي قلت قبل ذلك كان في كافر شوف كافر يقدر هذا كافر في كندا كنت أنا أدرس في الجامعة في ماليديا فهو بعثي كان معي طالب علم في دبي كاناج اسماعي وهو يعني يكبرني لكنه كان يطب عند العلم جزاه الله خيراً وكان مدير لبنك وكان رجلاً فحلاً في في الباب ولو هو ملهم الباع. لما جلس معي طويلاً وأنا واحدة واحدة بيسمع دروس وهاي كلامني قال كن معي صريحاً في عملي. قلت له ربا محط ومالك حراس. فترك ترك الماء ترك العمل وابتدى سافر من ترك دبي وسافر السعودية. ذهب إلى المصارف الإسلامية وأنا في غصة في حلقي من المصارف الإسلامية كل المصارف الإسلامية لا مص مصرفاً إلا وهو كالبنوك الربوية وهذا سأبينه إن شاء الله عند الكلام في هذا الباب ولأنه كل هذه تهدم اقتصاداً لا يمكن أن تبدأ اقتصاداً بحل ما, ما ما عرفت الربا طريق قط طريق يعني معاملة قط إلا وهدمها لأن كما ورد على المساعدة موقوفاً مرفوعا قال الربا إلى قل الربا إلى قل وهذا موافق للقول لا إله إلا الله جلت يمحق الله الربة ويربي الصدقات فرجل طلب مني فيزا كارد يعني أعطيه المواصفات الأصيلة التي تكون على على وفق الشرع دون مسائل الربة وفيها التيسير فلما أعطيته الخطوات كان صديقي هذا يترجم لي يعني أنا هو كلمني الرجل فأنا لا لا يعني طنطنت هذا الرجل طبعا يكلمني في الإنجليزية أنا في الإنجليزية يعني اسمها فهلاوة مصرية بختار لغة مع من أكلمه في الإنجليزية عشان أصل إلى ما أريد كنت أتعامل مع بعض الأم... الأمريكان في... في أمر معين فقلت له إن التاني لا أفهم كلمة ضعها وصغها في... في قصة سأفهمها مع القصة وكان هذا حالي مع من أتعامل معه أمريكيا الغرض المقصود أنه جلت وسيطا بيني وبينه فجلس يعني يترجم لي وأنا أبين له النقاط فيها فقال هذا الرجل لا يصح أن يكون بعيداً عنا لابد أن يكون معنا ومن البنك الذي هو كان فيه بعث لي الفيزا لكن لعلة ما رفض الفيزا أيضاً رفضاً تاماً وما ارتضوا بنا. إلى الآن هو يعاود ويعاود ويرسل ويريدني هناك في كندا في هذا الباب وإلى الآن يعني أنا أيام قبله ممكن يأتيني الفيزا أيضاً لكن المشكلة كل المشكلة كما قلتوا في هذا الباب هو أنا ما أملك من أمري شيئا لكن هو هذا الرجل لما لما وجده وهو كافر ووجد في هذا الباب أنها جاءت وصف للربا خفايا وزوايا لا يتقنها إلا الغايس لأن هناك أسباب تصل إلى الربا يعني في في أسماء أب أبواب الحيل ولأن الحيل حيل شرايح الحيل غير شرايح أبواب للحيل يصل بها المر إلى إلى الربة فلا يمكن أن يصل بي يفهمها إلا, إلا, إلا الغاص أما الغير فإنه يحسب أن هذه معاملات شرايح وهذا الذي يفعله البنوك الإسلامية للأسف الشديد أن المصارف الإسلامية الأسف الشديد أنهم يفعلون ذلك الآسف الشديد أنهم يفعلون ذلك يتحايلون على الناس يعطونهم عقداً ظاهره الخلو من الربا وباطنه يمتلئ بأسريب الربا لذلك وجب فقه, فقه المعاملات ولأن فقه المعاملات له ما له من الفضل كما سأبين علي بن أبي طالب وهو وليه الأمر كان يتفقد السوق أهم شيء عندهم كانت المعاملات المعاملات بين الخلق بعضهم ومعابلين لأن مسألة المر المر كما قلنا يدور في معاملتي بين ثلاثه معاملة مع الله جلالفعلا معاملة مع النفس معاملة مع الغير المعاملة هذه المعاملة مع الغير وهذه المهمة جدا في هذا الباب أما المعاملة مع الله فهي العبادات التي هي قسم كامل وحده والإنسان إذا أتقل العبادات فهو خير الناس لكن واجب عليه أيضا يتكامل عنده المرء في المعاملة مع الناس في التعاملات وهي البيع الشراء والعقود وأيضا الرهن وعقود النكاح أيضا عقود الهبة عقود الجوالا السفتجة كل هذه المعاملات أو هذه العقود تربط الناس بعضين ببعض والناس في حاجة في التعامل من من يملك المال ولا يستطيع العمل فالمضاربة من من يتقن العمل ومتاجرة وليس معه مال من ما عنده الأرض ولا يتقن المزارعة أو عنده النخل ولا يتقن المساقة فهذه بقى الباب حاجة الناس بعضهم إلى بعض والله تعالى لو حكيم حكيم عليم يضع شيء نظيف ولله حكم وشؤون في عباده وبين في هذه المحاضرة فقط تقدمه لمسائل المعاملات وما تدخلون عليه وبين فوائد المعاملات ولن تريدها في كتاب بحال الأحوال يعني استنباطا واستخلاصا من الم من الممارسات بعض فوائد المعاملات وفي إتقان أبواب المعاملات وما وما تؤر إليه المعاملات والحكمة من تشريع قسم كامل هو قسم المعاملات ثم أخذ نوتفا أو ظاهرة من من الظاهرة المهمة جدا التي تكون في المعاملة في البيع والشراء وهي منتشرة جدا في البلاد وهي مسألة الغرر وبين قسما منه يسيرا لتعلم أنك لو غصت في المسائل تتقن أنت المعاملة تضبط المعاملة بضبط الشرع البركة في المال والبر والبركة في الربح والبركة في التعاقد وثبوت الخير ومع الشكر أيضا تكون الزيادة واقتصاد البلاد والعباد تصل إلى السماء ما الذي أودى بالأمة بالخيبة الاقتصادية التي عمالة تسقط في جميع البلاد الإسلامية والغربية لما؟ لأنهم قدموا الربع على البيع يعني خالفوا الله على تصريحا وحاربوا يعني الله قال أحل الله البيع وحرم الربع فهم أحلوا الربا وحرموا البيع أي بائع يضيق عليك فيه وأي, وأي تسهيلات من بنك تريدها التسهيلات كالماء البارد يعني, يعني الشيطان الشيطان تدخل في هذه الأبواب حتى يؤسع وهذا طبعا فتنة وهذا اختبار من الله جل علاه أبتدي لأن الوقت يدهمني وأنا عندي دروس أيضا مركبة بعد هذا الدرس دروس خاصة بنا في الميكسلر أقول فوائد المعاملات فوائد تراسة المعاملات أول هذه فوائد من عمو المقاط الشريع أول هذه الفوائد إخراج حسن الخلق وإظهار المعدن الأصيل مع حسن الفعال ترى هذا يتأتى جدا عندما تعامل الغير وميزان المرء عند ربي جلال فعله بحسن خلقه المعاملات ميزان حسن الخلق عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أسقل ما يكون في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق بل سئل عن اكثر الموت في الجنه قال تقوا الله وحسن الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهذا لا يتعرف عليه المرء الا عند التعامل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي وأقرب واقربكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابعدكم الي مني وابغضكم الي مساويكم أغلق... آه... آه... آه... أخلاق فالمعاملات هي معدن, معدن ظهور الأخلاق ولذلك لما سأل عمر الخطاب عن الرجل قال إنه من الفضل من كان يصلي معي في المسجد فشوف لما عمر الخطاب أراد أن يصل به ويفهم على هذا الباب ماذا قال؟ قال قال, قال أعملته بالدرهم والدينار، أعملته بالدرهم والدينار، فقال لا قال أنت لا تعرف. سفرت معه السفر يسفر عن أيضا أخلاق الآخرين والجوار قد يتجمل يوما يومين أسبوعا شهرا شهرين ثم تأتي العادة بعد ذلك قال عملته بالدرهم في فالمعاملة استخراج حسن الفعال وحسن الأخلاق للإنساني بهذا الباب ولذلك أنت ترى في المعاملات انظر هنا إلى ما لها من سمات الخلق الحسن عند المعاملات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى يبقى هو السماح عنده ولو كانت خصومة ترد السماح كما كانت السماحة مع النهو السلام في اليهودي الذي باع له سيفا أو درعا وجاء خزيم هو الذي شهد بذلك السيف أو غيره الغرض المقصود أنه كانت السماح عند الاختضاء وأيضا عزنا بيطالب لما جاء الشريك ورجل أنكر أن يكون اليهودي أنكر أن يكون باع له وأنه ليس له فلما جاء شريك وقال العزنا بيطالب أنت مدعي أين بينتك قال ما عندي بينة. قال الحق معه. اليهودي أسلم بعد ذلك. لما ورد سماحة الإسلام في هذا الباب، وانظر إلى الخلق الحسن عند عند المقاذا هو لما شريك قال عبدي الطالب قال يا أمير المؤمنين أين بينته؟ شوف انظر بيقال من لأمير المؤمنين؟ لا داعي أمير المؤمنين بقى يرد على شريك ويقول ويقول أخطأت كيف تدعوني بأمير المؤمنين وتدعو خصمي بفلان؟ علي رطب عليه ثاني رتب عليه. عند القضاء الكل يستوي أه والله هذا خلق الإسلام اللهم اجعلنا نحيا ونعيش مع هؤلاء القوم يا رب العالمين نسأل الله رفعنا أن يحشرنا مع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر هنا فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في في ذلك وكيف تشهد قال إني أصدقك في خبر السماء فجعل شهادته شهادة رجلين لكن كانت سماحة عند الاختضاع كانت سماحة عند عند الاختضاع في هذا الباب يبقى سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اقتضى رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى أيضا من أخلاقات تظهر في هذا الباب الصدق الصدق اليمين الفجرة تكسب صاحبها ال ال الردع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الغموس يا تغم الصحابة في النار يقسم كذبا بعد العصر يحسبها منفقة للسلعة ولكنها منفقة للبرك فهذه يمين الغموس يقسم على السلعة وهذا كثير جدا في أسواقنا يقسم أنه لا يربح فيها شيئا وإذن والدكان الذي أنت فيه هذا تدفع أجرته من وين لما تقول والله ما ربحت فيها شيئا كذب كذب، ويكذبون حتى في, في المعدن وفي هذا الباب معدن السلعة يعني يكذبون فيها ويقسمون على الكذب لكن أخلاقيات المسلم الحق يقسم ستقا حتى المرباح المربحة تظهر لنا الأخلاقات الحسنة يقول اشتريتها بمئة وأربح عليك درهمين اشتريتها بمئة والمواصلات أخذتها بخمس إذا سأبيع عليك بمئة وسبعة وأربح عليك درهمين بيع أمانة بيع أمانة شوف شوف شوف أسلمنا كيف يوضح لنا كيفية النقاء والصفاء الصفاء عند البيع والشراء لذلك كانت البركة لذلك كانت التجار هناك أغنى الناس وتسعة عشر الـ الـ الـ البركة كانت في التجارة اللي فيها الصدق يا معشر التجار إن التجارة يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق من صدق وبر هذه من أول من, من أعظم الفوائد الأولى من فوائد تعلم المعاملات أن يتعلم المرء كيف أن يكون خلوقا كيف أن يكون صادقا كيف أن يكون برا عند العقود كيف لا يتحيل كيف لا يغرر كما سئتي في الغرر والتغيير عند العقود. الفائدة الثانية من فوائد تعلم المعاملات أو فقه المعاملات هي أولا هذه من الأهمية بمكان تنقية القلوب تنقية القلوب وتصيّت التعامل ب بمحبة الخير للغيس الخير للغيس. هنا يعلو سهم الإيمان حين قال نبينا العدنان عندما قال وأنا الحديث ظاهد جدا عندما قال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم قال بابي هو أمي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وهذا لا يتأتى إلا بالنصح له عند البيع والشراء يقول أنصحك هذه السلعة أو في عيب يقول هذه السلعة قد تكون معك في أول الأم جيدة لكنها بعد الاستعمال يظهر ما فيها من المعايب الكثيرة ولذلك أنت ترى انظر إلى الحراك حراك السيارات هذه كلمة ليست عندنا في الأسكندرية في الخليج يعرفونها جيدا حراك السيارات اللي هو ما اسمها وكلات السيارات أو غير من ذلك انظر ما فيها من الغش وما فيها من النش وما فيها من التغرير وانظر إلى القسم الذي الذي يعني يذهب منه صارا واعطيك السيارة وفيها ما فيها من العيب الذي لا يعلم به إلا الله يعني رجل سوري كان شامي وأنا أحب الشامين جدا يعني ضاردة الفعل لا الحدث أن إذا فسد له الشام فلا خير فيكم لكن طبعا النوايات إنما تتعامل يعني رجل أتري بسيارة نشتريها فيعني خلاص هو أنا طبعا لا يعمي علي لأننا قلت أنا أنا الحمد لله تمرغت التراب مع جميع طبقات المجتمع وظاهري أن أنا أكون معه في الظهر على ما أتعلم من أداب الإسلام وأرتفع برفعات الإسلام لكن عندما يغوص أحدا في في في حتى في مستنقع يجدني تحته في هذا الباب فهو جلس ألمل السيارة بطريقة في آخرها قال لو أردتني أيضا تشوي لك سمكا أو تقشر لك بصلا تفعل لك ذلك من كثر ما هو زينها في عيني طبعا أنا أجهل للباب وعندما أجهل تعلمت من مشايخي وتعلمت عندما ابتدأت طلب العلم أنني عندما أجهل أقف صامتا عند جهلي وأقدم من يعلم وهذا الإنصاف الوقوف عند التخصص فكان معي طالب علم يدرس عندي كان متقنا في فقلت له انتهيت من كلامك قال نعم قلت له ما, ما ما ما احلى العسل الذي ينزل من فمك وما ارقى ما تقدم به بيانا لسيارتك لكن هذه المساله اهل التخصص يفصلون وليس الكلام الحسن هو الذي يفصل فقلت له فالحاصل هنا الآن اتراخ أنا ويات الجيد هذه روائع ما الله صل الله عليه وسلم. السنبط على في الحديث نص حلو. قالوا النص حلو كل فركب الفرس. فلما ركبه وسار به سيرا حسنا. ماذا قال؟ أعجب الفرس. قال يا رجل ماذا تقول؟ انظر ماذا تقول؟ يا رجل ماذا تقول؟ إن فرسك يزداد على ذلك. ذهب به من أربعمائة إلى إلى ثمانمائة. يذهب به ذهب به من أربعمائة إلى 800 إلى 800 يذهب به من 400 إلى 800 ولما سئل وروج عن ذلك يا رجل أنت تشتري ماذا تفعل أنت البائع من المشتري قال قد باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطعوى والنصح لكل مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب أنظر إلا لو المجتمع كان فيه هذا الخلق منتشرا والله وبالله وتالله لا تجد فقيرا على الرصيف بحل من الأحوال ولا تجد, ولا تجد شحناء ولا ضعف في الأمة الإسلامية بل تجد القوى الاقتصادية تعالى إلى السماء ونعطي الآخرين كما كنا نعطي منذ قبل والله المستعد هذه أيضا من الفوائد المستخرجة من النظر والغوص في فقه المعاملات من فقه المعاملات أيضا التي يستفيد منها طالب العلم تحقيق عيون مقاصد الشريعة تحقيق عيون مقاصد الشريعة ما أعظم عيون مقاصد الشريعة أنا أسأل الإخوة هنا في الميكسر مع مع يشاركونكم مع الإخوة في الزوم ما هي عيون مقاصد الشريعة في باب عظيم من أجل أبواب العلم وباب المعاملات ما هي عيون مقاصد الشريعة السؤال هنا للفيس والسؤال هنا للميكسر والسؤال للزوم أيضا ننظر فوارس الميدان كيف يجيبون لأن هذه طبعا أنا قلت دائما لا لا لا لا يتطلع في الكلام على عيون مقص الشريعة إلا من تضل على عين إلا من تضل على العلم. وهذا الذي تأخذ منه الإجتهاد في المسائل المغلقة يعني المستغلقة سؤال احتاجوا فيه جواب أنا ما عندي إنه إن في طلب لو استطيع أرى جميع الطلبة ويكون في نقاش بيني وبينهم لابد أن يكون ما في شيء اسمه سرد ومسمص شفاه وبعد كده ما ما شاء الله المحاضرة وهات المحاضرة اللي بعدها هي صح بحال مأحول أريد أريد الإجابة وطبعا هنا من الابرار يعني أوه او ده في ادوات المكسرر انهاله علي بالاجابات انا عايز الزوم وعايز هنا ال وش في في الرسائل اليوم، أريني رسائل. هنا ممكن عدد سؤال، طب عدد سؤال، قلت عدد سؤال عيون مقاصد الشريعة في تعلم تعلم فقه المعاملات تحقيق عيون مقاصد الشريعة. فأنا سألت الآن، الأخوة في Zoom، المكسر طبعا انهمر علي مطرا في عيون مقاصد الشريعة في تعلم فقه المعاملات. أنا أنتظر، أريده من الفيس, الفيس طبعا تامر دكتور تامر أعتقد. طبعا دكتور تامر هذا من أبرز طالبين لعلم فماسك البدر قبل أن يكون الفيس والماكسيلر طبعاً أنا بس نشوف الماكسيلر لن لن لن أفتح قولهم ولن أنقله حتى أنظر في الزوم لابد أن يكون في هناك أحد من من يجيب من الطلبة الفيس أيضا ما شاء الله المشاركات فيها ما بين الماكسيلر والفيس عدت السؤال أردت الإجابة أريد إجابة منكم أنا أريد أن أسرح لو الدكتورة تعلم الوقت تتنبئني على انتهاء الوقت لأن أيضا سأنتقل منكم على الدروس التي عليّ. ويريد إجابات. نعم. مقام الإحسان في المعاملة ممتاز هذه إجابة رائعة. سعداء. أمم. أريد إجابات ما أريد تعطيل لازم اللي بيسمع يسمع ليشارك طالب العلم إن لم يتميز بشسمة شخصية الشخصية. الشخصية يعني كيف يدخل العلم لابد بد أن تكون له شخصية اللي ممكن تقول ضعف يحقق يعني يحقق الإحسان وفاء تقول بذلك أنا, أنا ما مازلت مع مع الزوم لأنه صراحة الفيس إن هامر هو كمان كالميكسيلر بالإجابات سأأتي إليكم حفظ الدين هلا قالت لي ذلك وماي ما قالت الولفان نصف ممتاز ممتاز وحفظ النفس هلا قالت لي. نعم قد يكون التقاتل على درهميني في غرر في البيع وهذا حدث في الأسواق أنا أجلس بجلس في مخاصمات يعني قد تضيع فيها أنفس من أجل درهم ودينار فقط عمارت الأرض كما أراد الله لا لا لا هذا السيف كمان اتدان هامر هو كمان حفظ المال أيضا أميمة قالت قرضي ألا أيضا قالت حفظ المال ممتاز حفظ الحقوق ممتاز إجابات سديدة إجابات سديدة جدا جزاكم الله خيرا هذا صحيح طبعا هنا طبعا شخصية ضعيفة لن يصل أبدا نعم هذا صحيح أنا أقول بذلك ولن يستطيع أن يدخل العلم وطبعا رفع الظلم أنا أتكلم على الفيس الآن إنه صراحة المكسر هؤلاء أنا أراهم أراهم أئمة يقتدي الناس بهم أيضا إظهار التسامح والمحبة دي عيون مقاص شرعية والتآلف هو ما أتى بها وتامر أتى بها هو أطلع عيون مقاص شرائع في هذا في الباب تآلف القلوب تآلف القلوب وعدم وغرة الصدور وعدم المفاسد. أم لو تعرف يعني يعني ممكن عقود بين ثلاثة نفر من الأفاضل وكلهم دكاترة وكلهم رفعاء النزاع دب بينهم لا اختلاف, اختلاف وجهات النظر في هذا باب لعقد. فالمفروض حتى النزاع إذا أدى أتى والخصومة قد أتت يبقى الذي يقال فقط فقط بيننا طولة الشرع وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة ولا ولا ولا وغر صدور ولا ولا مشاحنة ولا تناحر ولا تباغض ولا تحاسد لأن هذا هذا مقصود الشرع لا لا لا تدبر ولا تباغض ولا تحاسدوا كونوا عباد الله إخوانا شوفوا المنّة في سياق الكلام على ربنا الرحمن في كتاب البيان القرآن ماذا قال قال وألّف وقال بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لذلك أنت ترى في التشريع في فقه المعاملات حسم مادة النزاع وغير السدول لابد, لابد من قطعها نهى نبي عن الغرر وهذا سنبينه إن شاء الله في عون المسائل عندنا نتكلم عن مسائل الغرر وشير إليها إشارات فقط على ذلك ونبدأ بكتاب كفاة خير إن شاء الله في الأسبوع القادم اولا ترى التشريع الرباني في مسائل المعاملات مع أنه أحلى بعقد تام وأحلى الله البيع على فلام كل المعاملات الشرعية لكن ترى أنه يعني جعل محاذير في العقود التي تستلزم وغر الصدور منها لا يبع أحدكم على بيع أخي كما قال لأخي عز ما أخذ بأخي طال لا يبع أحدكم على بيع أخي تذكروا طبعا قول النبي فساد ذات البين هي الحلقة. لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين وغر الصدور يظهر ويتنامى يتنامى عند مسائل المعاملات والاختلاف والاختلاف فيها لا يبع أحدكم على بيع أخي نهى أن يتدخل المر بعد الركون في العقود ليعقد وده حدث مع أخت فاضلة جيدة جدا يعني شوف هي ديانتها لأنها صاحبة القرآن تعاقدت مع زيد جاء عمر يدخل دخل عليها رأى لها قبولا فدخل عليها ليتعاقد بها مع عمير مع عبيد مع عفركوش مع أو دخل يجعلها وطبعا هذا هذه دلال أنه لا ديانة له أو جه. وأنا لا يمكن أن أتهم أحد بألا ديانة له أبدا يقطع, يقطع لساني ذلك لكن أقول جهل مركب جهل مركب وسعى إلى الدنيا جعله يدخل عقدا على عقد وقع في الحرمة والذي, والذي وزه على ذلك وبعثه لذلك جاهل أيضا جهل مركب أين دينه؟ أين دينه؟ يعني أين علمه في هذا الباب؟ لا يعلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال فساد ذات هي الحلقة لا أقول تحق الشعر لكن أقول تحلق الدين إذا حدث الركون ولذلك قال لا يسم على سوم أخيه إذا حدث الركون في البيع لا يجزء أن تدخل يعني بائعا مع البائع ولا إيجارة على إجارة ولا. وطبعا هذه ممكن تراها عشان أضرب مثلا بالمثال التضح المقال بأنه زيد باع سيارة لعمر هو ما باعها قال هذه السيارة بإم أنا أحب وأعشقها قلت على ما يميل قلبي لها فقال له وأنا يعني مش للرفاهية لكنها زوق راقي جدا فهو يقول له نعم بكم قال له بمئة ألف وهذا طبعا في الخيال لكن خلينا نحلم بذلك قال له بمئة ألف فقال له اشتريت أو قال له أعجبتني أريده حدث الركون في البيع عشراء بالإجابة والقبول يأتي الآخر فيقول للمشتري لم تشتري منه هذا رجل غرر بك أنا أبيعها عليك بثمانين ويحقم في السوق بمية يعني رجل ما غرر به يعني رجل ما غرر به ولا هناك غبن وإن كانت تتعالى وتتفاوت بعض السلع بالسعر ذهابا وإيابا لكن ما في غبن وفاحش يعني فلما دخل وأدخله مية لقلب المشتري إلى أن الرجل ما يريد إلا أن يقلل مش أن يقلل عشرين ألفا له ذلك فإذا فاشتري حرام مال حرام ولا بركة فيه ولا صاحب حال من الأحوال ليش لأنه باع على بيع أخيه حتى السوم ثوم على ثوم اللي هي الوسيلة لأنه الثوم على ثوم خير هو مسألة الركون فإذا باع وتعاقد وجاء آخر ليفسد هذا العقد ليأخذ العقد لنفسه شوف انظر إيش اللي فيها فيها أنانية النفس فيها عدم عدم نقائ القلب فيها فيها غبش ولب وتلبس واختلاط التعامل فيها أيضا وغر الصدور فيها إفساد الاجتماع ونتمي كان كان يقول من أعظم مقاصد الشريعة الألفة والتحابب والتواد كونوا عباد الله إخوانا لمن أقص من أفضل ما تحقيق علوم مقاصد الشريعة في هذا الباب يأتي بعمل واحد قد انهالت المسألة أو انهارت المسألة مسألة مقاصد الشريعة بسبب الجهل بمسألة المعاملات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحدكم عن باية أخي وأيضا قال لا تبع ما عندك قال نهى عن باية ما ليس عنده وربح ما لم يضمن وغير السور سيكون ولذلك قال أيضا إن اشتريت شيئا فلا تبع حتى, حتى تقبضه حتى ما يحدش النزاع ويقول لو أنت غررت بي أنت فعلت أمرين تكسب مني وإذا فسدت لا تضمنها أنت وأنت رجل أناني و... ويحدث ما يحدث طبعا أيضا من الصيحات العظيمة التي تحصل وفيها النهي عن الغرر وهذا الذي سيأتي لنا في الكلام على الغرر أسسه فقط أبين أشير إشارة لا أريد أن أطيل في هذا الباب فإذا تحقيق عيون مقاصد الشريعة في هذا, في هذا الباب ب... بإتقان المعاملات بإتقان المعاملات يعلو الاقتصاد بإتقان المعاملات يعلو الاقتصاد وينتعش والأمة تعيش في رغد وهذا الذي حدث مع الرعيل الأول عندما تمسكوا بتعريم الإسلام وبتربية النبي صلى الله عليه وسلم العدنان وعلموا أن العقود بد لها من ضوابط شرائية تتوفر فوفروها فبارك الله لهم في البيع والشراء وفتحت لهم البلاد والعباد وعقول وقلوب البلاد والعباد وعبدوا العباد رب العباد ارتقوا فانتعاش القوة الاقتصادية يكونوا بإتقان المعاملات. تعرف كيف الضابط الشرعي للعقود وتعرف كيف التسهيل وكيف الحيلة الشرعية التي تغلق بها بابا للحرام فتفتح بابا آخر للحلال ومن الأهمية مكان هذا هذا الباب. وأصله وأسسه وأساسه وإن كان هذا بحرا ما أستطيع أن أنا يعني أنتهي منه لكني سأشير إليه هو عيون مقاصد الشريعة مع إتقان المعاملات. فيها انتعاش الاقتصاد بتحقيق آية واحدة, آية واحدة. اليهود والمشركون قلبوا الآية ولو أخذوها على ظاهرها لفازوا ولن تعش الاقتصاد ما هي الآية؟ وأحل الله البيع وحرم الربا إذا في حل البيع والتعامل به مع ضابط الشرع الاقتصاد ينمو وباختلاف الآية بأن يأتي إلى ما حرمه الله جل وتعالى فجعله الأساس في التعامل ينهدم الاقتصاد وأبشر كل أمة وكل بلدة وكل دولة تجعل أسس معاملتها الربا أنها إلى ضنك عظيم لا يعلم به إلى رب العالمين لما؟ لأن الله حرم لأن الله حرم فلا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله إن لم ينتهوا عن الربا صارت الحرب بينهم وبين الله إذا كيف ينمو الاقتصاد والله يحاربهم ويحاربهم في اقتصادهم كيف كيف عالاقتصاد القوم لا يفقهون لماذا لأن الله جل وعلا يحارب فإن حارب الله جل وعلا إذا الغالب تكون مع من الإجابة عندكم الغالب تكون مع من أيضا من من اتقان أبواب المعاملات فيها حرية الاقتصاد الذي يكون به تنام الماز في أحد يستطيع يفسر قولي هنا بأن من فوائد التعلم تعلم فقه المعاملات حرية الاقتصاد الذي ينتمي به المال أو تنتمي به الاقتصاد يفسرها كيف تكون؟ حاضر. قلت قلت عند تحقيق وإتقان أبواب المعاملات تعطينا حرية الاقتصاد التي بها ينتعش الاقتصاد وتنامى. ما هي حرية الاقتصاد التي أقصدها هنا؟ لا حول ولا قوة. طبعا أنا أيضا المكسر يشارك. ممتاز. لا حول ولا قوة. الله اكبر الله اكبر نينو جوست لانس لانس تمام السؤال قد اتاكم امم أين الإجابة؟ استثمار الأم الأموال في المشاريع ما ديديد. دي دي. أصل الأصل في الحل في ما الحل لا الحرمة. الحرية من الباطل الحرام القول والضيع. نجلاء نجلا أنت دخلت في العقيدة ممتاز. هذا منطلق, منطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وقالوا يا رسول الله سعر لنا قال لا هذه مظلمه الان قالوا يا رسول الله سعر لنا قال انما الله هو المسعر هذا هذا خبر عن الا ليس اسم من اسمائه قال انما الله هو المسعر إنما الله هو المسعر لا ياتي أحد مظلمه يوم القيامة ومسألة التسعير التسعير ليس لولي الأمر التسعير أيضا لا يكون إلا إلا يعني إلا إلا تحجيرا له فهنا الآن ما في تحجير عليه إلا إذا أضر بالآخرين فعلى ولي الأمر أن يدخل فقط لحبس الضرر الذي يقع على الآخرين لا سيما أن النبي قال إنما البيع عن عن تراضه حرية في هذا الباب حرية اقتصاد في أي سلع من السلع في أي شيء إلا أن يضرب بالآخر كما قلنا هنا يتدخل الأمر فقط لحسم مادة الدرر. فهنا تعطيه الحرية وتعطيه أيضا الثقة بالنفس والشخصية التجارية يعني التكو... تكون شخصية فازة لها عقلية في مسألة التجارة اتقان الباب كم وكم لنا من سواعد عظيمة في الأمة الإسلامية أضعتها التعاملات الرووية الله المستعان بهذا أكون قد انتهيت من مقدمة وجيزة لبيان فضل فقه المعاملات لها تبين الطالب إلى ما هو يعني يقدم عليه من دراسة المعاملات وأنا كما قلت هدفي ليس أن الطالب يخرج تخرج بالماجستير أو الدكتوراه هدفي أن يخرج طالب علم طالب علم متقن للعلم يستطيع أن ينشر العلم بين بين الناس في مسألة الغرر ما أدر الدكتوراه لو قالت في بعض الوقت أدخل فيه في الغرر وبينه وبين فقط أقس أقسامه وأضرب مثلا عليه يعني في مسألة لا اعتذارك معك أنا فقط أردت أن أنا أشير أن يعني التجاوزات على الخطوط فيها أدب إسلامي معين يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في هذا الباب وهذا أدب جم فعدم التخطي أو بنا من ذلك يعني أنا اعتز جدا أن قالت لا في وقت إحنا عايزين يعني معناها أنها ما زالت يعني تستشرف وتحب أن تسمع علميا ممتاز هذا لكن أيضا في طوق طوق ومرن أن ننزل الناس منازلهم ويهؤتي كل ذي فضل فضله اسم الكتاب المفروض دكتوره هي التي تعلنه فتبينه لكم هو كتاب كفات الأخضر أعتقد في مسألة مهمة جدا يا مسألة الغرر المنتشرة في كل الأسواق لا سيما طبعا أنت عندكم مسائل الغرر تدخل في هذه الشركة تعرفونها اسمها شركة كيونوت ولا اسمها الشركة الهرمية هذه المفصلية الهرمية هذه اسمها كذا أنا نطقتها نطقا صحيحا أيضا يعني أرادوا يعني خلاص أرادوا قتلي أو تقبيل يدي وعريجها حتى أقول لهم بالجواز وهي هي هي مهلة عندي عندي فيها خمسة يعني أسباب أو أو قول عندي خمس خمس شروط أو علل للمنع منها مع إني في هذه العلل عندي مخارج من العلل إلا علّة واحدة بس أوقفتني قلت بعض مشايخي الحق أخذوا على هذه الشركة على الخمسة وكلها أستطيع أخرج منها إلا بعلة وحيدة فقط تقس فتوقف العقود فقال الشيخ من مشيخنا الأفاضل قال لإياك أن تزهر حتى مخرجا من المخارج ما أدري لماذا؟ لأنه طبعا حق هذه الشركة تهدم اقتصادا قد تبني غنى شخص لكن سيكون من باب الظلم الذي يشبه ويشابه تعامل الربا الذي يجعل المرابي فوق الناس الناس يزدادون سفولا ونزولا ويزداد علوا بمال حرام ثم يكون أفصل منهم هم بعد ذلك لأن الله يحاربه السوق نعم الدكتور أتت بالكتاب السوق ممتلئ بالغرص بمسائل الغرص بمسائل الغرص لذلك سنقول الغرر أنا أقول لكم كلاما واضحا الغرر لا يمكن أن يخلو بيع من غرر ما هذا؟ أنت تريد أن تفسد على الناس البيوعات لا ما أريد لكن هذه حقيقة الأمر كل العقود أغلب العقود فيها غرر لكن وهذا عندما تعلم أنت أقسام الغرر تعرف رحمة الله بنا لأن الغرر قسمان غرر يؤثر سلبا على العقود وغرر يؤثر على كمال العقود غرر يؤثر غرر يؤثر سلبا على أصل العقد فهذا يهدم العقد وغرر يؤثر سلبا على كمال العقد فلا يؤثر على أصل العقد فلا يهدمه لكنه يهدم كمال العقد وهذا لتعلم أن الغرر ينقسم إلى أخسام ثلاثة غرر مؤثر والغرر الكثير الشديد غرر في توسط وهذا الغرر في توسط فيه نزاع شديد بين العلماء وغرر لا تأثير فيه أو فيه تأثير لكن تأثير, تأثير يكون على على الكمال, على الكمال مساءة الغرر وأقسم الغرر وعين يكون الغرر الغرر في اللغة واسم مصدر من التغريض وهو الخطر والخدعة والتعريض نعم وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة تقول غره غرورا نعم وهو مغرور خدع يعني فهو تعرض إلى إلى ضعف المال بين الغرر قد يقارب الجهال لكن بينهما فروقات عند عند العلماء وقد يقارب أيضا التدليس لكن عندهم أيضا فروقات بين وبين التدلس والغبن أيضا يقاربه الغرر لكن هناك كما قلت هناك بعض الفوارق لأن مسائل المترادفات حتى يعني يلغيها في اللغة وفي القرآن وهذا بحر آخر لا نتكلم عنه لكن هو الغار الغرم الغر قد يتضمن خديعة أو تدليسا الغرر قد يتضمن خديعة أو تدليسا وهذا حرام بالاتفاق هذا حرام بالاتفاق ولأن عموم ما جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عموما الغرر أفلام استغرقية أقول البيعات أيضا قسمان لتفهم أنا لك تتصور كل المنهج في هذه اللحظات عندنا بيوعان في البيوعات المحرمة طبعا دع الباية الحلال هو أصل وأحل الله الباية هناك بيوعات محررة. المحرمة البيوعات المحرمة على قسمين بيوع غرر وبيوع ضرر يعني حرمة من أجل الضرر الواقع على الغيز هذه لحق الغيز وكلما كان العقد ممنوعا لحق الغيز التساهل والتسامح فيه موجود مع أن المفترض لا المشاحة تكون في معاك البشر لكن هذا التشريع عام هذا التشريع عام والله هو المشرع وبيوع غرر, بيوع غرر يلحظ فيها المكلف حق الله لا حق الغيس بيوع الغرر يلحظ فيها المكلف حق الله لا حق الغيس وهذا لا تسامح فيه يعني هذا بيرجع على العقد بالبطلان لكن الثاني لا لا يرجع الرقم بالبطلان هذا يتوقف على رضا على رضا الذي وقع عليه الضرر إن تقبل صح العقد ولما تقبل هنا نبطل العقد لحق الغير فالتسامح فيه وارد أهو الآن العيش لأنه القاعدة العامة كل صاحب حق إن أراد أن يسقط حقه ولو ذلك أما حق لا لا يسقط لذلك بيوع الغرر الأصل فيها أنها حق لله جلش علىه فمن الغرر ما يتضمن التدليس والخديعة وهذا منه عنه هذا لا يمكن لا يمكن أن يصح العقد بهذا كبيع الحصات والملماسة كما كمسايات عندنا وبيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن كلها تتضمن على مسائل الغرر الذي يبطل أو يبطل به العقد ولذلك في النوي لما شرح في صحيح مسلم الحمد لله صحيح مسلم كل من منه موجود في النيت فضل في في النت فضلاً على ونحن في المكسر مشينا على الكتب الست أص اللهم أتم لنا النعمة وأن ترحم الرحيمين لما نوي أذكر أنه قال في هذا الحديث قال هذا هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ينزل تحته كثير من المسائل التي هي غير منحصرة طبعا ببيع ببيع الحص برمي الحصاء بيع الحصا وبيع الملامسة كل بيعات التي جاءت عليه صلى يعني, نسلم يعني ينهى عنها لأنها تتضمن خديعة وتتضمن أيضا أبلس والحق أن الغار جان قسم إلى قسمين كما قال النروجت قسم مؤثر وقسم غير مؤثر يعني قسم والحق أن الغرر كله أن الغار كله مؤثر لكن قد يؤثر على أصل العقد ويؤثر على كمال العقد أما العقد الذي يتأثر بالغرر إذا فحش الغرر إذا فحش الغرر فإنه يؤثر على على العقد ولذلك القرافي قال الغرر والجهالة في البيع ثلاث أقسام كثير ممتنع اجماعا الكثير منه خلاص يبطل العقد كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وقليل جائز اجماعا وهذا كأنك تشتري السيارة السيارة الكرسي له حشو الحشو أنت لم ترى هذا فيه غرر لكن هذا يغتفر فهذا من اليسير الذي يغتفر اجماعا وإن كان كما قلنا بأن كمال العقد إذا رأى الجميع ولذلك بعض البعض من الأمناء يأتي لك بالسيارة كهيكل ويقول لك هذا الكرسي محشو كذا وكذا والحشوه الآن قبل أن يغلف فهذا يكون وصل إلى كمال الأمانة في مساء التعاقد و متوسط وهذا المتوسط الذي اختلف فيه العلماء هل يلحق بالأول أم يلحق بالثاني وهذه القرائن المحتفه هي الحكيم الغراء هذه هي الحكيمة في هذا في هذا الباب يبقى هذا الغرر المؤثر هذا الغرر المؤثر أما الغرر غير المؤثر كما قلنا هو الغرر اليسير الذي يغتفر مع العقود أيضا عندنا في مسألة الغرر وفساد العقد بالغرر لابد أن نقول ويفسد العقد بالغرر إن كان أصالة ويفسد العقد بالغرر إن كان أصالة ما معنى ذلك معنى أن التعاقد لم يكن فيه غر الغرر جاء تابعا إن جاء تابعا عندنا قاعدة في القيام مهمة يغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل وهذه مهمة جدا في هذا الباب مثال ذلك لا يجوز أن تباع الثمر التي لم يبدو صلاحها لأن النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها قال وسلم حتى تصفار حتى تحمر حتى تزهو فنهى النسلم عن بيع الثمر حتى تتصف بهذا الوصف حتى لا يكون الغرار لكن لو اشترى الأرض والأرض عليها نخلة فيها ثمر النخل لم يدخل أصالة لا لكنه جاء إيش تبعا وإلا ما يبدو صلاحي صاحل إنه مشتري الأرض ليس مشتريا للنخل النخل جاء تبعا ويغتفر في التابع ما لا في الأصل يبقى لي حتى أنهي لأن طبعا عندي دروس لابد أود أن أغفلها أنهي وأقول والغرر على أربعة مراتب غرر غرر في أصفاءكما غرر غرر الغرر هو الجهل أصل الغرر هو الجهل جهلة جهلة في السمن جهلة في المثمن جهاله في الأجل جهاله في الكم جهاله في الكيف يبقى جهاله في الثمن السياره أعجبتني اريدها قال خذها ولا ولا حسبنا الخيرين بعد, بعد ما يجي تحسب معاه يقول له ب 100000 يقول له دي ادي 20000 يقول قلنا راح حسبنا الخيرين فتحدث المفسده يبقى جهاله في الثمن جهاله في المثمن يقول يقول مثلا هذه السياره يعني الأنبير يمشي إلى 200 الرجل خذها جب... أتى آت بكل المتقنين لم تصل إلى 160 هتغيره بالرجل هنا الآن يبقى جهالة بإيش جهالة بأصل المثمن فهذا أيضا ي... يورب نزعا جهالة بالأجل يقول له اشتريتها ب ألف قال بعته عليك فالرجل جلس سنة سنتين لم يعطي قال أين المال قال أنا من وقت وقتا وإن لم نوقف وقتا كان فقيها متلعبا يقول له إيش؟ يقول ويبقى المنطقة على إطلاق ساعطيك المال سأعطيك المال لا أكله عليك جهالة الأجل اوجبت نزاعه بطل العبد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكم يقول له الصندوق في اقلام. فيقول له بكم فيجد كم قال مين ونصف كيف قلم جاف قلم حبر قلم رصاص النص. الرجل سيقاتل أقلام أقلام بحر أقلام والصندوق كبير يبقى إذن الكم هنا أوجب نزاعا قال كيف قال هذا قلم يكتب بحبر لو رأيته كأنه بريق الشمس فكلما يكتب كأنه الحبر السري لا يظهر منه شيء أوجب نزاعا كان هذا هذه أبواب الغرر والغرر وهي الجهالة في هذه الأقسام بينها فقط لأن الغائص المتقن لهذه الأبواب قد يجعل الأمة في علو ويجعل الاقتصاد ينتشر ليتهم يعلمون وربي جلست مع كثير من اللجان الشرعية في دبي وفي غيره بانك دبي الإسلام في الزات وأيضا مصرف في أبو ظابي يعني في التعامل أقل من دبي والجميع عندهم عندهم عملات روبوية والحق أن حتى معادل السمات يتعاملون بها غير مطبق غير مطبق وهم يعلمون بذلك الرجل كذا يخطوني عندما بينت له كل المعاملات هذه ناقصة الأضلاع سمايتهمها إسلاما وهي ناقصة الأضلاع يا رجل الطقي لا يعمل فطبعا أصلا لا يسمعون لأن المم أخ أقصد بأنه لابد من مطابقة الوصف العقد حتى يحل العقد وتكون المادة المالية التي اكتسبوها على الحل حتى تتنامى بهذا أصل إلى النهاية لأن أنا أراي بحور أخرى عندي أيضا في الليل الإفصاح ومصنف عبد الرزاق وعندي السنن الآن ما اكتملت عندي إن كان في أسئلة فلكم بعض الوقت دقيقة أشرب أنا الماء وأنتم ترسلون بالأسئلة وإلا سأنتقل بعد ذلك لإخوتي في المكسلر ويكون الزوم أنتهي منه الآن أستأذن الدكتورة التي تأذن لي بعد ذلك لكن عندكم دقيقتان لو في أسئلة ممكن ترسلوا بهذا الأسئلة الله بكم أستغسرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن الأفاضل هم أصل المعاملات وأصل الدراسة نريد بسرعة أن ننتهي نحن وصلنا عندنا سنة الدمالي صحيح؟